يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم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 بشري المنافقين بأن لهم عذاب أليم، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة، أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعاً.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 مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا اله الا انا ولا اله انا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين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 منين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علما